صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكنوا الربا ضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسادعوا إلى مغفرة مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافيين والله والل هو يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 هَذِهِ خَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانُ الذِّلِّ النَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للمتقين وَلَا تَهِنُوا وَلَا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 تدخُر الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كن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 ما توقت لهم قلبت على عقابكم وما ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وس يجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن